وجزاهم بما صبروا جنة وحرير متكئين فيها متكئين فيها على الرايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من في الضوء قدرها تقديرا ويصقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى السبيلة.